بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدواكم اولياء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 مورداتي تسرون اليهم تسرون اليهم بالموده وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعل منهم فقد ضل سواء السبيل إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمُ أَعْدَاءً ويبسطوا, وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمُ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءٍ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بيلكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم إسوة حسنة فيه 129. والذين معه إذ قالوا, إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم فَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَادَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ وَبَدَا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا إا قَولَ إبهمَ لِأَبيلَ أَسوْفرًِاَّ لَ وَما أَملِكُ لكَ منِنَ اللهَّ مِ من شيءَييد رَبناَا عَلَكَ تَوكلنا وَإِنيكَ أَنَ بنَا وَإِنييكَ مَص رَبناَا لا تجَعَنا فِتْنةَ للَِّ بينَكَ وَقُلِ ٱفْتَرِ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِىُّ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 122. أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين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 يا أَنُّْعََّينَ آمَنُوا إِذَا جَ أَْكُممُومِنَاتُ مهاجِاتِ فَمْتَخِْنُهُ اللهَّهُ أَْلَم بِئين مَنِ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُونَ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُمْ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُونَ أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما وَذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنَ ازْوَاجِكُمُ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتَ ازْوَاجُهُمْ 121-Fa'atul الذin ذهb ta izwajuhum 122-Mithle ma anfaku 123-Fa'atul الذin ذهb ب أذ ج أنك المومات يبيك على إ جأَك الممنةذك على يشركنَ بالله شيءأَ وَلا يق ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف